ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا في دار واسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا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 استقين في ظلال وعور وفواكه مما يشتهر قلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين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 كذيب فبأي حديث بعده يؤمنون